أن الله مع المتقين، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 110-وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أدم الرؤس أَوْ به أدم الرؤس ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أملت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمستيسر من الهدى